هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميد يُصَهَّرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِم وَالْجُلُودِ وَلَهُمْ مَقَامٌ مِنْ حَديدٍ